وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن ستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قطورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَرِّنَاهُ وَدَعَوْا هُنَالِكَ ذِكْرَى لَا تَذَعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا سُبُورًا كَثِيرًا قل أَذَلِكَ قَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُؤْعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ نَخَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولاً وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ عِدُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَسَّعْتَهُمْ وَآذَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرَا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 وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تذبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزْوًا أَهَذَا الَّذِي أَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسرا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ تَمَاً يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُدْ فِيهِمُ هَانَا